بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن وبعد فنواصل إ ن شاء الله هذه المجالس في التعليق على ا ل ر س ا ل ة ا ل ت ب و ك ي ة ل ل إ م ا م ابن القيم رحمه الله تعالى رحمه و ا س ع ة ولازلنا مع ما يتعلق بالتسليم ل أ م ر الله عز وجل والانقياد لشرعه سبحانه وتعالى وما ذكره رحمه الله تعالى مما يتعلق بهذا الباب نعم س ل ح ا ن ه وتعالى アンコーちなんだと言われていると言れと言われているいと言わいと言わいと言わいと言わいと言わいと言わいと言わいと言わいと言わいと言わいと言わいと言わいと言わいと言わいと言わいと言わいと言わいと言わいと言わいと言わいと言いといと قال الله ا ل ب ن وعلى رسوله البلاء و ع ل ي ا ل ق س ي م فان, فان, فان تركتم انتم ما ا ه م ل ت م و ن من ا ل إ ي م ا ن و ا ل ط ا ع فعليكم لا عليهم فأنهم لم نعم هذه الايه وما سبق وما س ي أ ت ي مما يتكلم عليه رحمه الله تعالى هو في بيان ما يتعلق ب ط ا ع ة ا ل رسول صلى الله عليه وآله وسلم و أ ن ا ل ه د ا ي ة في طاعته صلوات الله عليه وسلم عليه و أ ت ى ب الايه ك ا م ل ة وموضع الشاهد منها و إ ن تطيعوه تهتدوا فجعل ربنا تبارك وتعالى ا ل ه د ا ي ة في ط ا ع ة ر س و ل صلى الله عليه وسلم فمن لم يطيع الرسول صلوات الله و س ل م عليه فلا شك أ ن ه ضال غير مهتد زائغ عن سبيل ا ل ه د ا ي ة وهذا الذي يجب أ ن يفهم من هذه ا ل آ ي ة و أ ن كل ه د ا ي ة لا تحصل للعبد الا من هذا الطريق من سلوك طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا مكرر لما سبق ل م ا س ي أ ت ي إ ن شاء الله و ق ا ل ت وتعالى يا يا نعم. الايه التي ذكرها ايضا في نفس السياق المتعلق ب ط ا ع ة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول ف أ م ر سبحانه بطاعته و ط ا ع ة رسوله وافتتح ا ل آ ي ة ب ن د ا ئ ه باسم ا ل إ ي م ا ن المشعر ب أ ن المطلوب منهم من موجبات الاسم الذي نودوا وخطبوا به فناداهم ربنا تبارك وتعالى باسم ا ل إ ي م ا ن الذي يشعر ب أ ن الذي سوف ي أ ت ي من ا ل أ م و ر المطلوبات إ ن م ا هو عائد إ ل ى هذا الاسم الذي نودوا وخاطبوا به وهذا كما ذكر رحمه الله تعالى ي أ ت ي كثيرا في ا ل ق ر آ ن وهو من هذا الباب الذي يريد ربنا سبحانه وتعالى ان يوضح فيه أ ن ما سياتي من ا ل أ م و ر راجع الى مسمى ا ل إ ي م ا ن للعبد وذكر على ذلك أ م ث ل ه قال يا ايها الذين آ م ن و ا كتب عليكم الصيام يا ايها الذين آ م ن و ا إ ذ ا نودي ا ل ل ص ل ا ة م يوم ا ل ج م ع ة يا ايها الذين آ م ن و ا أ و ف و ا بالعقود و ح ل ت لكم ب ه ي م ة الانعام ا ل آ ي ة نعم ففي ذلك ثم قال تعالى أ ط ي ع ا ل ل ه و أ ط ي ع ا ل ر س و ل ففرق بين ط ا ع ة وطاعه رسول في الفعل ولم ي ص و ت الفعل ا ل أ و ل عليها يعني لم يقل و أ ط ي ع ا ل ل ه ورسوله أ و أ ط ي ع ا ل ل ه والرسول لكن قال أ ط ي ع ا ل ل ه و أ ط ي ع ا ل ر س و ل ف ك ذ ا فعل ا ل أ م ر نعم وقال واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فقال بين طاعه الرسول وطاعه اولي الامر وسلط عليهما عادلا واحدا وقد كان ربما يسرق الى الوهن ان الامر يقتضي عكس هذا فانه ب ن يطع الرسول ه ق د اطاع الله ولكن الواقع في الايه هو الناس يعني لو قيل اطع الله تبارك وتعالى دخل في ط ا ع ة الرسول صلى الله عليه و سلم ثم تحتاج عن ذلك أ ن يقالك و أ ط ي ع أ و ل ي ا ل أ م ر هذا الذي يتبادر إ ل ى الذهن لكن هنا قال و أ ط ي ع و ا الله و أ ط ي ع ا ل ر س و ل واولي ا ل أ م ر فلن يذكر في أ و ل ي ا ل أ م ر فعلا اخر مستقلا كما في ط ا ع ة الله و ط ا ع ة ر س و ل ه صلى الله عليه و سلم سيبين الان ن وتحته سر لطيف وهو دلاله على أ ن ما ي أ م ر به رسوله تجد طاعته فيه و أ ن لم يكن أ ا م و ر ا به ب ع ي ن في القران فتجد طاعته ط ا ع ة الرسول مفرده و و م ق ر و ن ة نعم ف إ ذ ا جاء ط ا ع ة ا ل أ م ر من الرسول صلى الله عليه و سلم فلا يلزم ان يكون ه ن ا ك في ا ل ق ر آ ن ما يدلل على ان هذا ا ل أ م ر بعينه يجب طاعته فيه فكل أ م ر جاء في ا ل ق ر آ ن و كل أ م ر جاء في ا ل س ن ة ف ت ج ب يجب التزام و السمع و ا ل ط ا ع ة فيه لله و ل ر س و ل ن صلى الله عليه و سلم فهذا هو المعنى و السر اللطيف في هذا الباب الله أكبر فلا ت و ه م متوهم انما يامر لي الرسول ان ل ي في القران و الا فلا ت طاعته فيه و هذا الذي يقوله القرانيون أ ن الذي يطاع إ ن م ا هو الذي جاء في ا ل ق ر آ ن و إ ل ا فما لم ي أ ت في القران فلا يتبع فيه الرسول صلى الله عليه و سلم و هذا من الضلال المبين و العياذ بالله ل أ ن ا ل ق ر آ ن قد دلك دل على ط ا ع ة الرسول صلى الله عليه وسلم وان تطيعوه تهتدوا فلو ا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إ ل ى غير ذلك من ا ل آ ي ا ت الكثيره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك ملك شبعان م ب ت ف ى على ا ه ل ك ج ه ة ي أ ت ي ه ا ل أ م ر بالامر فيقول بيننا وبينكم ك ت ا م الله ما وجدنا فيه من شيء اتبعنا أ ل ا واني اجيد القران ن ي أجيب الا ب واني أ دليل إ اجيد ل ل وسلم ج الكتاب أ م ر في الله عز ومثله ج وجب ل عليه معه وأما ا رسول ل Thank、you إ ن ه قال و أ م ا اول ا ل أ م ر فلا تجب طاعه أ ح د ه م إ ل ا إ ذ ا درجت تحت ط ا ع ة الرسول صلى الله عليه و سلم لا ط ا ع ة م ف ر د ة م س ت ق ل ة و هذا يتعين فيما يتعلق ب ا ل ط ا ع ة ا ل م ت ع ل ق ة في ا ل أ و ا م ر ا ل ش ر ع ي ة فان ا ل أ و ا م ر ا ل ش ر ع ي ة من كتاب الله و س ن ة رسوله صلى الله عليه و سلم و أ م ا مطلق الطاعه ة في المعروف وفيما لم يكن بخلاف كتاب الله و س ن ة رسوله صلى الله عليه وسلم فتجب طاعتهم فيه فلا تعارض بين كلام المصنف هنا وبين ما جاء في ا ل أ ح ا د ي ث وبين ما ذكره أ ي ض ا على ا ل س م ع و ا ل ط ا ع ة فيما أ ح ب و كره فانه يجب على ا ل إ ن س ا ن السمع و ا ل ط ا ع ة ولا يقال انه فقط يسمع ويطاع لما كان في ذلك نص من الشرع من ا ل ق ر آ ن و من ا ل س ن ة فليس هذا هو م ر ض المصنف رحمه الله تعالى و انما المراد ه رحمه الله تعالى عليه ان ما يتعلق ب ي الاوامر الشرعيه فان الذي يشرع و الذي ياتي بالاوامر هو الرب سبحانه و تعالى و ياتي به بها من طريق الرسول صلى الله عليه و سلم و اما ما خالف كتاب الله و سنه رسوله صلى الله عليه و سلم فهو كما ذكر رحمه الله تعالى فان امر بمعصيه فلا سمعه ولا ط ا ع ة أ ي فلا سمع ولا ط ا ع ة في هذه ا ل م ع ص ي ة ذ ا ت يوم بعينها لا في مطلق السمع و ا ل ط ا ع ة لا في مطلق السمع و ا ل ط ا ع ة و إ ن م ا فيما خالف كتاب الله تعالى و س ن ة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا المعنى نعم <تصفيق> لذلك يقول لماذا الشافعي رحمه الله تعالى ما حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من كتاب الله تعالى هكذا يقول رحمه الله والذي ذكرها كثير وذكرها ابن ت ي م ي ة رحمه الله تعالى ايضا في م ق د م ة التفسير و ابن ت ي م ي ة في م ق د م ة و في أ ص و ل التفسير له رحمه الله تعالى فما حكم بها الرسول صلى الله عليه و سلم هو مما فهمه من كتاب الله تبارك و تعالى و مصداقه من كتاب الله عز و جل يعلمه من يعلم و يجهله من يجهل سواء كان هذا على سبيل التقييم أ و على سبيل ا ل إ ط ل ا ق او على سبيل التخصيص او على سبيل العموم فيعلمه من يعلم و يجهله من يجهل من كتاب الله و لكن الذي يهمنا هو ثبوته عن رسول, رسول الله صلى الله عليه و سلم فمتى ثبت ا ل أ م ر ع ل ى رسول الله ص ل و ا ت ا ل ل ه و سلم عليه وجب طاعته فيه نعم ف إ ذ ا و ج ل ت م ا ل الله ما تنازعتم فيه يعني إ ل ى كتاب فقد ر د ل ت و ه الى الله ورسوله وكذلك اذا ر د ل ت و ه الى رسوله فقد ر د ل ت و ه الى الله ورسوله وهذا من اسرار ا ل ق ر آ ن وقد اختلفت روايه عقليه فالعلمان هم لا يملكون حفظه حفظا وبيانا و ض ر ا ئ ب ه 変えてもいいの و بين هنا ما يتعلق بقوله تبارك و تعالى و أ و ل ي الامر منكم ف أ و ل و الامر هم ا ل أ م ر ا ء و العلماء هم ا ل أ م ر ا ء و العلماء كما جاء ذلك عن جمع من ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم و ت ع ل ى عن ا ر ي م و غيره هم العلماء و ا ل أ م ر ا ء كلهم داخل في قوله تبارك و تعالى و أ و ل ي الامر منكم فالعلماء تجب طاعتهم فيما هو من بيان كتاب الله تبارك و تعالى و س ن ة رسوله صلى الله عليه و سلم و ا ل أ م ر ا ء تجب طاعتهم فيما هو من ع ا م ة حقوق الناس و فيما يتعلق ب ا ل أ ح ك ا م و ما يتعلق بالقضاء و ما يتعلق بسن القوانين و الى غير ذلك من ا ل أ م و ر التي هي من س ي ا س ة الحاكم ف ت د ي ب طاعتهم فيه فكلا ل ص ن ف ي ن داخل في قوله تبارك وتعالى و أ و ل ي ا ل أ م ر م ن م ثم قال تعالى لان ت ن ا ز ع ت في شيء فردوه الى الله وقصدوه كنتم تؤمنون بالله و ي و م الاخر وهذا دليل قاطع على أ ن ه يجب ارض موارد ا ل ن س ا ع في كل ما تنازع فيه الناس من أ ل ي ل كل الى الله ولكن في هذه الحالات لا يمكن ر ة ك ر ة و ان ض يكون سبحانه في إ ن ت السياره ز ع ت شيء ولكن يكون سبحانه في س ي السياره ق ا ش ر ل فتعم جميع ا ل أ ش ي ا ء فكل ما تنازع فيه الناس وجب الرد فيه الى الله و الى ر س و ل صلى الله عليه و سلم نعم فمن أ ح ا ل فمن أ ح ا ل و دعا على غ ي ر ما فقد طار ا م ل ل ه و من دعا للتنازع الى تحميل <تصفيق> غ ي الله و رسوله فلا ي ه ف م العبد في الايمان حتى يوم كل ما تقل ما تنازع ف ه المتنازعون الى الله ورسوله ولهذا قال تعالى إ ن كنتم تؤمنون بالله واليوم ا ل آ خ ر فعلق ا ل م س أ ل ة ب ا ل إ ي م ا ن بالله عز وجل و ا ل إ ي م ا ن باليوم ا ل آ خ ر ا ل إ ي م ا ن بالله ل أ ن ه ا من ط ا ع ة الله عز وجل ومن الايمان به سبحانه وتعالى راجع إ ل ي ه و باليوم ا ل آ خ ر من باب التذكير ب أ ن ه م محاسبون على هذا ا ل أ م ر و أ ن ه م سوف يقفون يقدر بين يدي الله عز و جل يوم ا ل ق ي ا م ة ل أ ج ل القضاء و الحساب و الفصل في ه ذ ا القضيه ق المشروف ا ذ نعم ل ى أن من ك ل ا م منه رحمه الله تعالى المراد من قوله أ ن ه كان خارجا عن مقتضى ا ل إ ي م ا ن بالله واليوم ا ل آ خ ر فهذا يرجع إ ل ى حسب ما ي ق و ل في نفس ه ذلك الذي لم يحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه القضايا فمن لم يحكم الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عند النزاع شهوه و ش ه و ة أ و ش ب ه ة أ و لغير ذلك فهذا خارج عن مسمى كمال ا ل إ ي م ا ن لا عن أ ص ل ا ل إ ي م ا ن و أ م ا من حكم غير الله و غير الرسول ا س ت ك ب ا ر عن امر الله أ و جحودا لامر الله تبارك و تعالى او ت ض ي ل ا لغير ا م الله على أ م ر ه سبحانه فهذا خارج عن أ ص ل مسمى ا ل إ ي م ا ن نعم وحسبك بهذه ا ل آ ل ه القاصمه العاصمه بيانا وشفاء فانها قاصمه لظهور المخالفين لها ع ا ص م ة للمتمسكين بها المبتذلين ت بما امرت فيه ليهلك د من هلك عن بينه و ي ح ي ى من عين عن بينه وان الله سميع عليم وقد ادفع ا ل س ل م والخلف على ان ارد الى الله هو امر بلا كتاب وقوله احسن ت أ و ي ل ا من المال الشيء فهو ا ل ع ا ق ب ة يراد به ا ل ع ا ق ب ة ذلك خير و أ ح س ن ع ا ق ب ة لكم إ ن أ ط ع ت م الله واطعتم رسوله صلى الله عليه وسلم فلن على فتا أطفاء أن فعاد شر الدنيا و ا ل أ خ ر ه بين مخالفه الرسول وما ي ت ا ت ر عليه فلو ان الناس اطاعوا الرسول حول طاعته لم يكن في الارض شر ه مخطئ أ ن يحييه حياه ط ي ب ة أ ن يحييه حياه طيبه وفي المقابل يقول سبحانه ومن أ ع ر ض عن ذكري ف إ ن له معيشه ضنكا ونحشره يوم ا ل ق ي ا م ة اعمى فيكون له الضنك في ا ل م ع ي ش ة في هذه الدنيا والضيق في معيشته في هذه ا ل ح ي ا ة الدنيا ولذلك دائما ما ينبغي على العبد أ ن يراجع حاله مع الله سبحانه وتعالى على م ق ت ض ا ه ت ي ن ا ل آ ي ت ي ن وينظر في حاله من ش ر ا ح الصدر وانشراح النفس وما يكون في النفس من أ ن ا ما أ ت ك ل م الان عن أ م و ر الدنيا ل أ ن ا ل إ ن س ا ن قد يضيق عليه في المال أ و غير ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه الهلال والهلال والهلال ولا توقد في بيته نار صلى الله عليه وسلم فليربط الحصى على بطنه من ش د ة الجوع صلوات الله و س ل ا م عليه وكما يقول أ ن س ما أ ك ل رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أ ن دخل ا ل م د ي ن ة خبزا مرققا قط صلوات الله و س ل ا م عليه ف ا ت عائشه تقول إ ن م ا هو انما هما ل أ س و د ا ن التمر والماء لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن حتى لو ي ضيق على العبد في الدنيا لكن يوسع عليه في الدين وفي حاله مع الله سبحانه وتعالى قد يمر به الضيق قد يمر به شيء من الضنك لكن لا يكون ملازما له لا يكون ملازما له ل أ ن الله سبحانه وتعالى وعد أ ن يجعل أ ه ل ا ل إ ي م ا ن في ح ي ا ة ط ي ب ة وفي المقابل أ ن يكون أ ه ل الفسوق والعصيان في ضنك وضيق و ش د ة ح ا ل ودائما راجع حالك مع الله سبحانه وتعالى في رضاك بقدر الله عز وجل وبقضائه و ت أ م ل في حالك فيما هو متعلق بالتوكل على الله عز وجل كيف هو ت و ك ل و إ ن ا ب ت إ ل ى الله سبحانه وكيف أ ن ت تكون مع ربك سبحانه وتعالى فيما يقضيه عليك وفيما يصيره عليك سبحانه وتعالى, وتعالى وتعلم أ ن قضاء الله سبحانه وتعالى خير لك مما تتمناه وترجوه لنفسك و أ ن ما اختاره الله سبحانه وتعالى لك خير مما تختاره لنفسك وكما قال صلى الله عليه وسلم إ ن الله ليحجز عن أ ح د ك م الرزق أ و ليحمي أ ح د ك م عن الرزق كما يحمي أ ح د ك م م ر ي ض الطعام والشراب أ و كما قال صلى الله عليه وسلم كما في مسند أ ح م د فقد يمنع الله سبحانه وتعالى الرزق عن بعض عباده لعلمه سبحانه وتعالى انه لو بسط له الرزق انه ممن يبغي كما قال سبحانه وتعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء فهكذا ينبغي ان يكون العبد ينظر في حاله ويراجع حاله مع الله سبحانه وتعالى يمر به الضيق والظنك وضيق الحال لكن سرعان ما ينشرح الصدر إ ذ ا ذكر ربه سبحانه وتعالى أ ل ا بذكر الله تطمئن ط ل و ب يتذكر ربه سبحانه وتعالى يسبح ربه يستغفر ربه يذكر ربه سبحانه وتعالى يكبره يهلله لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من أ د ع ي ة الكرب الله الله ربي لا أ ش ر ك به شيئا وكذلك دعاء الكرب ا ل آ خ ر لا إ ل ه إ ل ا الله العظيم الحليم إ ل ى آ خ ر فهي من أ د ع ي ة الكرب مما يفرج به ربنا ت ب ا ر ك ت على ا الهموم والغموم ع ل ى العبد وهذا كما أ ن ه معجب بالشعور العامه والمصائب ا ل و ا ق ع ة في ا ل أ ر ض فكذلك هو الشعور والالام والغم الذي يزيد العبد في نفسه ف إ ن ه ف إ ن م ا هو المسلم قال ف ه الرسول والا ف ط ا ع ت ف ي الحسن الذي 私たちのように言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うこととを言 ومن تخضعت حكمته إ ل ى معرفه ن ما كان عليه الصحابه واراد ا ت م ا ع ه فهذه هي ظلمه الحق فان شئت وصل القوم فزت طريقهم فقد وضعت السالكين على نحوهم وقالت العزم يقول كما لز هذه السعاده في امرين اخر أ ح د ه م ا د ع و ة الخلق إ ل ي ه و الثاني صبره و جهاده على تلك الدعوه ف ا ل ح ص ر الكمال ا ل إ ن س ا ن ي في هذه المراتب ا ل أ ر ب ع ة إ ح د ا ه ا العلم بما جاء به الرسول ص ل ى ا ت الله و سلامه عليه اذا ت أ م ل ت في هذه المراتب ا ل أ ر ب ع ة وجدت أ ن ه ا تحصر لك ما أ م ر الله سبحانه و تعالى به و ما يحبه الله تبارك و تعالى و يرضاه فعلى ر أ س ذلك أ و أ و ل ذلك أ ن تعلم ما جاء به الرسول صلى الله عليه و سلم من عند ربه تبارك و تعالى فتعلم ما يتعلق بالله تبارك و تعالى و ما يتعلق بالرسول صلى الله عليه و سلم و ما يتعلق بالعقائد و ا ل إ ي م ا ن و التوحيد و ا ل أ ح ك ا م و المعاملات تعلم هذا ثم تنتقل بعد علمك الى العمل بما علمت وهذه ق ض ي ة عظيمه فلا ي ك ف ي أ ن تكون ع ا ل م ة ب ل أ بد ان تكون ع ا م ل ة و ذ ل ك يقول أ ب و د ر رضي الله عنه عن نفسه يقول ما أ خ ش ى إ ذ ا وقفت بين يدي ربي أ ن يقال لي يا عويمر ماذا علمت ما أ خ ش ى أ ن يقال لي إ ذ ا وقفت بين يدي ربي يا عويمر ماذا علمت ولكنني اخشى ان يقال لي يا عويمر ماذا عملت فيما علمت, يا عويمر ماذا عملت فيما علمت؟ وكما يقول فيما يفتر عن علي رضي الله عنه و ن يقول ه د ث العلم بالعمل ف إ ن أ ج ا ب ه و إ ل ا و إ ل ا ا خ ت ح ل وجاء ل ر ج ل الى عائشه رضي الله عنها فقال يا ا م ي ا م ح د ث ي ن قالت يا بني اوكل ما حدثتك به قد عملت به قال لا فقالت يا بني لم تزداد من حجج الله عليك لما تزداد من حجج الله عليك فالعفو إ ذ ا تعلم محاسب و إ ذ ا ترك التعلم محاسب لكن النجاه في التعلم والعمل ب م ا تعلم هذه النجاه وهكذا ينجو و يخلص يوم ا ل ق ي ا م ة من عذاب الله تبارك و تعالى قال ا ل ث ا ل ث ة بثه في الناس و دعوتهم اليه و ب ل ا ش ة كما قال النبي صلى الله عليه و سلم قل هذه سبيلي ادعو إ ل ى الله على ب ص ي ر ة أ ن ا و من اتبعني و ليكون الانسان بعد تعلمه و عمله بعد ذلك يبث ما تعلمه في الناس لا ان يكون متكلما داعيا للناس وهو على غير عمل فهذه من ا ل م ف ل ك ا ت وقد أ خ ب ر النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه يكون الرجل يوم ا ل ق ي ا م ة يجر ت د ل ق اكتاب بطنه فيجرها خ ل ف ا فيقال له يا خ ل ا ن الم تكن ت أ م ر ن ا بالمعروف و ت ن ه ا ن عن المنكر فيقول كنت أ ا م ر ك م بالمعروف ولا ا ت ي و أ ن ه ا ك م عن المنكر و أ ت ي صلى الله عليه وسلم فلا بد من العلم والعمل وبث العلم بلغوا عني ولو ايه قالوا ل ر ا ب ع صبره وجهاده في أ د ا ئ ه و ت ن ف ي ل ه ل أ ن ه لا بد أ ن ي ؤ د ى وهذا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج أ ن يصبر على العمل و على بث يحتاج ان يصبر على العلم و يصبر على العمل و على بث هذا العلم و كذلك يحتاج أ ن يصبر على أ ذ ى الناس ل أ ن ه لا بد أ ن يؤذى كما أ و ذ ي الرسول صلى الله عليه و سلم في ذلك الله أ ع ل م و ع ل م و ص ل الله ص ل ي ه و ل ل ه عليه و سلم